نوبة مقتصرة عن الشعر في عصر الحروب الصليبية. الحروب الصليبية. ما نحن هذا السؤال؟ معنى إن أنت ستفتكلم عن العصر. تقول ما هو عصر الحروب الصليبية؟ ثم الشعر في هذا العصر. استمتعت بالشعر في هذا العصر. ثم تعطيني نمازك. من أين النماذج؟ من القصتين اللي أنت أخذته. أبي يرد. من القصتين اللي أنت أخذته. انت اخذت القصيدة للأبيوردي ال... ال... ال... ال... ال... عن احتلال بيت المقدس قصيدة سياسية والان تأخذ قصيدة صوفية عن مدرس فانت تقول لي ان الس... اهم غرضين شعريين في هذا العصر كان الشعر السياسي بسبب الحروب شعر الحروب دائما شعر سياسي ثم تغلب التصوف على شاعر هذه المرحلة والدليل على ذلك وجود البصير في هذه المرحلة وقصيداته الشهيرة للبردة التي تحدث فيها عن كتو كتو وتعطيني نماذج وضع الآن كيفية لجابة سنفعل هذا في العندنس سنفعل هذا في العصر الرسماني سنفعل هذا في العصر الحديث وممكن ترصد حديث ناخذ اكثر يعني ممكن نأخذ مثلاً من كل مدرسة نموذج يعني مثلاً في شعراء أبولو نأخذ أبو القاسم الشابي مثلاً من له نأتي عند المهجر نأخذ قصيدة مثلاً إليها بماضي أو ببراد خليل جبراد نأتي عند الشعر التقليدي نأخذ قصيدة رحمة شاب فتجد القصادة في العاصر الحديث ستزيد على الاثنين بسبب قصرت المدينة فممكن في العاصر الحديث نأخذ أربعة هذا يعتمد على الوقت إذا لم يكن لدينا وقت سنكتبه الاثنين زيب الوقت زيب ناخذ الوقت هذا هو المنهج ولاحظ استنى محمد ولاحظ لديكم الفهرس في كل توضيح لهذا النهج ناخذ مثلا مثلا المتين اتنين واربعين لدينا الباب الثلاثة العصور الاسلامية. عصور التفكف والانحصار اللي في العصر العباسي الثالث، وهذا يمكن ان تقول ببعض السالسات تحقصين وده كل الحروب الصالبية. لان العصر العباسي الثالث هو عصر الصالبية. <تصفيق> جميل? وعندك لاحظ بقى المقدمة. الشعر في هذا العصر موضوع الشعر الشعر الصوفي الخصائص العامة هذا ربده أن تدرس ثم نأتي للنماذج الشعري ماذا أخذنا من نماذج الشعري أول نموذج كان أبو جد أبو زخر لا أبو جد والنموزج قبل الأخير هو بصير. اللي بصير. بس من هذا العصر هذا هو المنهج أنت عندما ينتهي المنهج ستكون درست مثلاً عشرة قصائد دراسة متمكنة وهذا ايه؟ انت بتدرس في السنة الثلاثة عشرة قصائد والسنة الرابعة عشرة قصائد، اذا انت تعرف عشرين قصيدة بدرجة جيدة من الادب العربي وهذا مبتاز؟ الوقت لا يسمحه اكثر هلان ممكن تسأل محمد لا لا غير فقط انا مجيب اقولك انا اكثر مش يكون عندي مشينا في من العصر مشي في العربي الحديث يكون أكثر مزوجة اللي يقولي يعبر عن واقع سياسي عنوان اجتماعي عنوان بس خد عن بالك, بالك أنا لما بأتي بنموذج من القديم بيكون له صلة بالحديث. يعني الأبيور الأبيوردي مثلاً مبيت المسجد المسجد الأقصى ما ما ما انبصيري مال الصوفية يملأوا الدنيا يعني دائما النماذج بتكون مرتبطة بالأصل الحقيقي. لأننا اخترت من النماذج اللي هي مازالت ذات صلة بواقعنا حتى تألف الأساسيات. هذا, هذا مهم. فأنت مثلاً خد بالك من مثلاً سالياً الأدب الأنبيوي أو في صفقة مهتنيات مربعين. الادب الاندلسي في عصور التفكك و الانحصار عصر الفتنة المبيرة وبعد ذلك شعراء عصر ملوك ديوك وشعراء عصر المرابطين. وعندما ناتي في الأغراض الشعرية ستجد أمامك, أمامك أغراض كثيرة جدا شعراء كسر جدا ابن زيدون ابو بكر الداني المعتمد ابن عبار ابن حمديس السقل ابن خفاية الاندلسي ابو السميسر الأنبيري مرج كحب ابن الأبار القضاعي ابن الدين ابن عربي ابن البقايا الولدي هؤلاء أشهر ناس في هذا العصر أنا سأخذ منهم من نموذجين فقط أنا النموذج الأول سأخذ المعتمد ابن عبدات هذا العام لديكم وسأخذ ابن حميس السفلي تصل <تصفيق> عندما يتي السؤال تكلم عن الشعر في العصر العصر عندالسي تضخص المقدمة النفرية ومن نماذج من القصيدين اللي انت يامل درستهم فقط بيت واحدين ما يكون قصيدة؟ لا بيت واحد الثاني القصيدة بتتكون من أغراض وكل غرض علي بيت ما هو السؤال اللي عن العصر ليس عن القصيدة اللي يعني بالتعديد فهذا القصيد لو كان السؤال عن القصيدة بالتعديد سنة مفصل وانت يعني صعب أنا عليك بيت واحد فقط بالخصيدة بعد العزان لأن في قصائد س... يعني أنا كنت سأدرس لكم مثلا أنا ظننت النحنة سنتهي من المقرارة مقرارة وندخل في الأندلسي وادرس لك مثلا المعتمد ابن عبان ستجد الشعر لأنه هو مكفونا عندكم أصلا ومكانه مكان زياره لأن كل الناس بتتسهب في سيارة قبره وهو بيحدث قبره في القصيدة يا شاعر محزن مبتي يا وناس سنتكلم عنه. فستجد نفسك حفظ القصيدة دون يعني ليس بيته ميتو... لكن انت ستجد. لا سألت سبب؟ مش ستجد في في الشرح النص المقدمة النصية لكل عصر اللي بتشرح العصر وطبيعة العصر ستجد مسلة كثيرة لابد أن تحفظ منها شيء. يعني على سبيل المثال في عصر الفتنة المبينة صفحة اثنين وأربعين وأنا بحفظ صباحا صفحة 143 تحت عصر المرابطين انتشر مؤمن للهزامية بين الأندلسيين وميل للهروف وترك الأندلس فنجد مثلا الشاعر يقول يا أهل أندلس حفوا مطيكم فما البقاء بها إلا من الغرط. هذه روح الانهزامية صار، <تصفيق> انت حتى تقول لي ان في روح الانهزامية سادت بين الأندرسية في عصر ملوك الطوائف لابد انت أعطيني مثالك فستجد نفسك تحفظ حتى من غير انقصادة مثل أخرى حتى تتكلم حتى لا يكون الكلام هكذا في المطلق ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياته مع الحياته في صفتك شعر سهلة بظهر فانت خلال المقدمة النثرية سديد نفسك مضطر الحفز باي تاني او ثلاثة ومن القصيدة مضطر الحفزة اربعة ابيات او او يعني انت راحسك كده في في المقدمة تحفز ثلاثة ابيات من كل قصيدة اربعة فسديد نفسك حفظت عشرة ابيات من كل عصر أنت عندك هنا أربعة قصور حفظت أربعين بيت من كله لو كان في الأدب العربي حريس سنوزيك قد ستحفظ خمسين بيت خمسين بيت هذا تموين ممتاز للمتحان يعني تنفق فيها خمسين بيت ليس كذلك أظن في النحوة تحفظ في ابن مالك مع أنها عطيم عقيم ولا رونق له ولا ولا مم. أي شيء. لكن هذا أجمل. أربعة أعمى مواليس يا أنس. <تصفيق> في ألفين أعمى مواليس في. هل في لا تدرس المواليس. تدرسها كذا. هذا كذا. <تصفيق> الحمد لله. لأجمل شيء المواليس. شيء خرافة يعني لأنه سمة أساسية للحضارة الإسلامية. يعني علم ناتج من احتياج البشر. آه ما شاء الله. لا. نعم. لا. بس أنت مم. لازم تدرس الجبر والمفاضلة. يعني علم الرياضيات؟ نعم فيه لا لأنه الجبر المفضل هو مبني على علم المورث. المو... مورث. الجبر لا. لا لا. الجبر والمفضل اخترع لأجل علم المورث. هذا أدر. يعني الخوارزمي اخترع الجبر حتى يحل مشاكل المورث. تباين تداخل. لا ليس تداخل، العلم يعني من هذا الجبر استخدم مثلا ان احيانا لما بتدي الجد والأم والأب والأخت وده ربع وده تبني وده احيانا الاربع والأثمان دي تكون أكثر من ميراز هذه مشكلة المشكلة الكبيرة اللي جعلت يبتكن هذا العيب. ان الكسور هذه ما هي كسورة هيك ربع تبني هذه كسور, هزي كسور, هزي كسور. هو يريد جبر الكسور تعاليكم الجبيرة يريد جبر الكسور فاقتدر علم الجب لياد قصور الموريس فيجعل وارد على الميراث اللي هو 4 في النهاية هي نفسها الميراث لا تزيد عنه فافتكر علم والعالم منتشر في العالم وعلم الجبر حتى باسمه ما زال بيسمى في كل اللغات خوارزمي الجبر مخترع عشان ابن موريس نفسه ما شاء الله يعني شخص عالم يعني فته يعني لذلك الموريس صعب معلومة جديدة دي <تصفيق> أنت لازم تنبس الحاجات دي في الموارس أنا لما درست الموارس في الجامعة أول حاجة أستاذي قال هاي الحكاية اللي أنا حكيتها هو لازم لازم الأستاذي هو بيشرح لك العلم يبين لك فلسفة العلم فكرة دورها ما كل حاجة جاء فيها فكرة في مشكلة أصبحت وعلى أساس المشكلة وجد هذا العلم هذا ما كان يعرف على في كل العلوم دائماً فيه مشكلة ظهرة وتناقشوا حول هذه المشكلة واجدوا لابد أن يكون هناك علم لحل هذه المشكلة هذا حدث في كل العلوم الإسلامية اللي ابتكر دائماً هناك مشكلة تدفعهم لابتكار علم جديد أو شيء من هذا القبيل وعلى أساس هذا الشيء الجديد يحلوا والجبر مثلاً نموذج من النماذج يعني علم الحية للهربسة كانوا يسموه علم الحية كيف تحتال على الطبيعة حتى تستخدمها فبدوا علم الحية لإزاي ترفع الماء من الماء لأماكن عائلة لذي محتاجة حيلة ده. فعلم الهندسة كان يسمى علم الحية القديمة فلابد أن تبتكر حية معينة على أساسها تستطيع رفع الماء من المكان الوطني لمكان العالي، فابتكروا علم كامل ده هذا لده علم الهندسة فكل شيء ما لا يوجد شيء في الهوائق كذا فلابد أن أنت تنت وهذا مريح انت لما بتدرس فكرة العلم وكيف بدأ بتفهم راسه اينما فبتفهم العلم كله على اساس عزز ذات السبب وضحت؟ اللقاء الدوري ان شاء الله ان شاء الله المهم لما نأتي مثلا للعصر العثماني هي سنه 243 ستجدوا أيضاً زهر في حديث المدائح الروائية وحديث الشاعي وشاعر الحشيشة. تعرف شاعر الحشيش تناول الحشيش أصبح غرض شعري. وده يدل على شيء الحشيش انتشر في العصر الماضي. في العصر الدخالب انتشر هذا ال كانوا لا يعرفوا الحشيش ولا يعرفوا الشاعي. فجاء الحشيش والشاعي وظهرت المقاهي والشعراء بدأوا يكتبوا في هذا الغرض. فبعد ما كانوا يكتبوا في الخمرة. فالعصر الجاهلي اصبح فيه حشيش وهذا غرض ظهر في العصر العثماني ولما يظهر غرض زي تافه ام انت ان الحشيش كان منتشر مش معقول يعني هيت في الحشيش وهو غير منتشر فتعرف انت هذا الايه هذا الموضوع وبعد ذلك في الشعر كان سيد جدا في كل العالم العربي إلا في مكانين في اليمن والمغرب ظل الشعر قوي لذلك النماذج في هذا العصر لن تكون من الشام ولا العراق ولا مصر ولكن من المغرب ومن اليمن يعني <تصفيق> الموزة المغربية للموزة اليمري لان الفساد لم يصل الى الاطراب كان في المنتصف. لان العصم المدين لم يحتروا المغرب ولم يحتروا اليمن فترة ولكن تم طردهم سليم ولم يحتلوا المغرب لذا اجزلت اللغة العربية من الحافظ على مكانتها في هذين المكانين. لكن في وسط المكان اللي احتلوه لغوا العربية وجعل اللغة التركية مكانها <تصحيح> واللغة اللي اللي... والإنجل أطريق كانوا بيعرفوا الفارسية أصبحت الفارسية رقم اثنين فأصبحت العربية رقم ثلاثة داخل العرب فضعف اللغة ضعف الأدب لذلك تريد في الشام ولا مصر ولا بيبارك أي شاعر في هذه الفطر يعني وهذا سأشرحه بالتفصيل عندنا نصل إلى العصر العرسل أما نبدأ في العصر الحديث في 2440 ستجد أولاً البروني ومرحلة البحث قصيدة مدرسة المحافظين أحمد شوقي قصيدة مدرسة الديوان العقاد والشوفي والمزني قصيدة مدرسة المهجر جبران خليل جبران هي يعني عرب كبير جدا هم نصار ولكنهم عرب بعثسنا يعني عرب متمكنين يعني عرب أكثر أسر كان زكاة زهاء أكثر أسرة من المصريين والمغاربة واليهود لأنه من ال بس هم تنصتوا في الجاهلية ولم يريدوا الإسلام فضلوا كمهم حتى الآن فمنهم شعراء مهمين جدا جبران خليل جبران خليل مطر إليها بمادي إللي اسمه شابك كلها ولا حرام زهبو عاشوا في نيويورك وعاشوا في في البرازيل ولكن كان بيكون في العرب مسيحيين آه مسيحيين فنجد في المدرسة الله يحفظنا خط قصيدة أو يا قصيدة وجماعة أقولوا منها شعراء مهمين جدا زي ذكرت الآن آه... اسمه إنتون سيبيل أبو كسر وشعراء اخرين مثل يعني في البداية كان يوجد شعراء مثل مثل مزار قابل مثل ايه؟ هؤلاء بادر في مدرسة اقول سناخذ ايضا مثال من هؤلاء وبعد ذلك ببا انا لم اكتب هنا بريد. المفروض اه لاحظ هنا هوت الـ الـ اه من اللامسينا موجود يعني موجود عندنا محمود سامي البرودي أحمد شوقي، معروف الرصافي عباس محمود العقاد جبران خليل جبران هي بمادي أمي قيل نعيم أنا أحب مقيم نعيم أكثر من مقيم شعراء ماج أحمد زكي أبو شادي أبو القاسم الشابي اتجاني يوسف بشير هذا شاعر دنيه ضخم جدا كان متصوف يعني كتبه نصوف ماجدة وعمر بريشة هذا شاعر سوري من أكبر شاعر في العصر الحديث السوري يعني تزيب الشاعر دائماً فلو هنا قصيدة نصر سنأخذها لأنها جميلة جداً وعبيرها على الأمة الإسلامية والعربية في الوقت العرب عبد الله البردوني هذا شاعر يمني هو مات للأسف منذ سنتين أو ثلاثة هذا كان قد أكبر شاعر عرب في العصر الحديث الله البردوني هكذا يكتب اسمه بردون وكان تاجيتا. صح؟ فله قصاد مثلاً ظريفه مثل صنعاء بس عن صنعاء يعني راجل وكفيف بيبحث عن صنعاء، تغيرت اتغيرت بسبب الحداثه والتطور وهو رجل عجوز لم يعد يعرف الطرق كما كان يعرفها قديماً وبعدين في نزار قباني من فكره عشق لمصري وبعدين عبد اللطيف عبد الحليم ماذا شاعر يعني الحديث المعاصر من اخر كلمات ابن حزم كان زو طابع اندلسي ولو دي هو اسم شهير عديسا اسمه اغاني العاشق الاندلسي بيتحدث عن اندلسي يكده رجل كان يعيش في جو اندلسي كامل فكانت يكون عن ابن حزم عندما نفوه تعرف ابن حزم حكما وحركت كتبه ثم نفوه. فهو بيتخيل نفسه في موقف ابن حزم وبيكتب خصيدة على لسانه يعبر بها عنه. <تصفيق> فكأني هو أنت لا تعرف هو عاش مكان ابن حزم في العصر القديم ولا يابن حزم يرى ما ذاتنا الحديثة فالقصيدة بها الحالات حالة المفكر اللي هو مطارد محبوس مسجون محاكم في كل العصرين يعني هذه مشكلة العرب الأساسية بدلا ما يستخدموا العقول بموتوه لذلك بيبقوا في نفس في فهذا على سبيل المثال بهذا العلم هذا هذا ما كان لازم كان لزم أتكلم فيه قبل زائد حتى أنتوا لا تخضوا مثل محمد يقولون هندرس كل ده ما لا يوجد وقت لا ولا هو... ندرس شيء عن شعر الحر لا هذا انا حذفت من الكتاب يعني مدرسة كبيرة يعني الكتابي الاصلي كان فيه فصل عن الشعر الحر وكان فيه بعض من القصاد في آه آه هنا لكن انا حذفتها لانها غير مناسبة محتاج واحد متمكن في الشعر التقليدي الشعر العمودي حتى يفهم ماذا يحدث في الشعر هذا انت لا تعرف الشعر التقليدي يعني ليس وقيم فنيه من حيث هذا هو وزنه اه وزن هو الشعر التقليدي لكن ليس له ليس له قافيه ليس له ليس له تفعيله له قافيه ماشي جميل واضح هكذا نعم نعود الى التصيغه التي كنا فيها أنا وقفت عند فصل, فصل فواه وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصمي. <تصفيق> وطبعا هنا هو بيتكلم عن نفس الأمور ربي السم إصر يعني لا تتبع حواها وحاذر أن توليه أن تتولى هذا الهوى يا ان تتبعوا وتنفذوا لان مثل هذا هوى هول نفس الاماره بالسوق يا ماذا يفعل اللي هو يصم او يصم يعني اما انه يصمك بالوسم سيئة او يصمك عمل حق يا امرتكم خيرا لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم أنا أمرتك بالخير لكن أنت لم تأخذ به ما تمرت به وما استقمت عليه استقمت يعني سرت في طريق المستقيم طريق هذا الخير ثم بيأسف نفسه بتعجب فأنا تعب نفسي معك فما قولي لك استقم يعني لماذا هو نفسي معك؟ أنا أمرتك وقلت لك استقم لماذا هو كرر ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أضل سوى ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي يا ولا تزودت قبل الموت نافلة. ما فو ماذا؟ أنا نواح بالظلام يعني. ولم أصلي سوى فرض ولم أصلني. هو يعني هو هو حقيقةً بسبب مرضه كان لا يصوم. يا؟ وكان يصلي جانسًا بسبب هذا المرض الذي الذي طار. وهو هنا يقول يعني أنا هو بيصلي فقط الفرض ولا يصوم ولا يصلي نواح. جميل يعني هذا شيء حقيقي تاريخه هو الشخص جميل ال... هنا تبدا الفكرة الثالثه ثلاثه اه هنقول المديح للنبي هنا يدخل في بن الرسول صلى الله عليه وسلم مش يعني انت الان هو يقول له لنفسه هو كانه بياخذ نفسه بيشقص نفسه ويحدثه انت الان لا بتصلي نافلة. <تصفيق> يا يبقى ماذا فعل ظلمت سنة من أحيى الظلامة إلى أن اشتكب قدماه الضر من ورنه كده ظلمت السنة لأنك لم تصلي نافر يا فهو يقول ظلمت سنة ويبدأ في المديح النافر من هو هذا صاحب هذه السنة يقول من أحيى الظلامة ظل يحيي الظلامة يصلي في الصلامة ويحي الليل إلى أن اشتكب قدماه الضر من وره إلى أن تورمت قدماه. وشد من ثغب الثغب هو شدة الجوع مع شدة التعب يعني الإنسان جاه على درجة المرض التعب تعرفوا أن الرشاعة تصبح في مرسل مكان بيربط حجر على مرسل من شدة الجوع لذلك هو شد من سلب أحشاؤه يعني ربط أحشاؤه بسبب شدة الإشدة الجوع وطوى تحت الحجارة كشحم مطرف الأدم هو شد أحشاؤه من شدة الجوع. وطوى تحت الحجارة يعني الحجارة التي ربطها على على بطنه كشحم مترف الهدامي يعني أطرافه دامية، ياه؟ وهذا دليل على ماذا؟ قف. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع ربط بطنه <متزي> ومن شدة الفقر وعدم وجود مكان لين للنوم عليه. أطرافه دامية لأنه لم يكن لديه تناعم ولا أشياء وكان أناح حصير. حصير حصير ينام على الحصة وينام لحتى أطرافه كانت بتدمم من ال... طا... وأظن في أبو بكر الصديق لما الرسول أطرافه دامية ظل يقبلها ويربطها بأشياء فهذا هو يشير إلى هذا دليل على ماذا؟ يا إني الرسول عسوسة ما عاش حياته مطرفة يا حياته وحتى كان لما جاء إنسان ويبتاعت اذي تخلو هون عليك أنا ابن المرأة وكانت تأخير القديف والقديف اذي اسوأ وعليش يا لا يقوله إلا بقرأة يا عشان؟ كيف هذه تشحن هي الأطراف؟ لا هو يعني هو هنا يقول لحظة هو يقول مطرف الأدمي ال الكشح هو القائل أعلى القدم ولكن هو لا يقصد إني هذا المكان تحديدا ولكن يقصد كل الجسم إني بسبب هذه الحياة إنه بينام على حصة أو حصيرة أو شيء غير مترف إني دامية لا يوجد شيء هو استخدم كلمة كش ولكن يعني بيا الجسم كله يعني بعبر بجزء عن كل اللي لا أنت لا تكون فقط الدين <تصفيق> كش هو اللي كان دائما ولكن كل الجسد <تصفيق> كان بهذا اللي بهذا الشكل بسبب شدة الفقر وشدة المعاناة التي كان يعانيه وروضته الجبال الشم من ذهب عن نفسه. فأراها أيام شمّي، ولاحظ أيضاً هنا يلعب أيضاً على المتشابش. شم وشمّ. كلمة الشم يعني الجبال المرتفعة. شمّخ. في السماء. شمّخ. وكلمة من الشمّخ. وكلمة الشمّ دليل على الأنفه وعزف النفس. لا ليست النفخة. <تصفيق> يا الأنفه وعزف النفس. لأنني معروف أن الإنسان لما بيكون آآ آآ إنسان عزيز النفس يوصف دائما بأن أنفه مشاملا وغير راغمة راغمة يعني ممررة في <تصفيق> الضراء فهو رود يعني يعيش هذه الحياة القنصية فلما عرض عليه التعا... التنعم أنفة من ذلك أنفة من هذا الإيه دلالة على الزهد وإيه؟ عدم الرغبة في الحياة الدنيا وهو لماذا يركز على هذه الأشياء؟ لأنه متصوف لأنه متصوف والمتصوف بيميل إلى... إلى الزهد طبعا الآن لدينا في مصرتين متصوفة متنعبين ويركب طيارك أمها الطيارة يقول لك متصوف أو أي شيخ من الشيوخ اللي هو المفروض يكون نموذج الزهد يم... بيكسب الملايين من ال... أحده يظل يبكي في الصباح وتسجل قراءاته وتباع بالألاف وهو هذا تمثيل يعني وليس بسوط قل الله مبارك يوم نعم قلوا مباركة ها هو يركب عربيات من أحدث الموديلات ويغير العربيات ويتزوج أربعه ويبدل في النساء ويقول لك أنا مسلم أنا قدوة لا وبقيت الشعب لا يجب <تصفيق> <أحد> <تصفيق> علامات يا يا ايوه هنا ناخذ هذا ايضا من قديم من الطبيعه شمن اه شكرا احد منتبه هنا المهم الموضوع نعم هي لان الجبال الشم دليل على انها مرتفعه عشان والانف مرتفع عشان نقدر على الشمن يا هذا قديم احد الشاي قديم محمد أنا أظن هذا هو أشهر بيت يا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدن لا نعتدي الشر. <تصفيق> نبي نبينا الأمر الناهي فلا أحد أبرر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتعد. دع إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصل هنا ينتهي هذا الجزء الخاص بالمدح المبالغات الذي لا يوجد فيه اي مبالغه ولا اي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم انت ذكروا سلام ممتاز يا هشام وتقول هذا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم متحفظ لكن ندخل بقى في الجزء اللي هو بعض الناس لا تحبوا أولاً مقارنة الأنبياء طبعاً الأنبياء ممكن تقارنهم بس في بعض الاتجاهات السلفية لا تقبل مقارنة الأنبياء ولا كلهم أنبياء الله وكلهم خذ ولا نا ولا داعي للمقارنة أو الجزء مثل الفقرة الأخيرة اللي هي الغلو في منفعة رسول الله يعني القصيدة فيها خمسة أبيات يعني أنت محتاج خمسة أبيات على كل... على بول فكرة القصيدة فيها قمة أفكار فأنت محتاج خمسة أبيات نأتي هنا الفكرة الرابعة مقارنة الأنبياء عند فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الدين يعني كلهم مقارنة بالرسول عليه السلام مجرد غرفة من البحر يعني شيء كذا غرفة خرفة غرفة, خرفة غرفة من البحر أو رشفة من الديم لكن الرسول نفسه هو البحر هو نفسه الديم دين جمعة ديمة وديمة هي الغماء الماطر تعرفوا هذا يستخدم للاسم تجد اسمها ديمة ديمة اللي هي الغماء مز مظلمة ذات ظطمت لتعرفوا الأعر عندما ترجع للقوميس، ستجد حتى العرب سموا الغيم بأسماء مختلفة. يعني كل نوع من الغيم له هو يراها كذا يقول لك ديمة. يروح القبيلة كلها مشي وراء ال، عشان هم يعرفوا انها دي ما ستنطر الآن. وكان يعرفوا كم من الوقت ستنطر بعد. وإذا رأوا الغمام أبيض هكذا يقول لك لا هذا ريملا يوم. فتجد الأسماء بهذا الشكل كل نوع الغمام لها أسماء مختلفة كل النسود لا كل أنواع النسود لها أسماء مختلفة كل أنواع الشجر فكانت دايم قدرة لغوية غريبة جدا على التسمية والوصف وواقفون لديهم عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يعني كلهم بالنسبة للرسول عليه السلام واقفين عند حدود لا يتجاوزه أما هو الذي تجاوز أنا ممكن أفهم هذا على فكرة لأني مثلا في المعراج نعم جبريل نفسه قال له يعني أنت تقدم أنا لا أستطيع جبريل له حد بينما الرسول عليه السلام يمكن أن يتقدم أكثر من هذا من هذا الحد فممكن أن نقبل هذا لكن باختباء في الغلو الفكرة الأخيرة اللي هي منزع عن شيء. أنت عندما أقول لك منزه عن شيء تظن أن أنا بتكلم عربي مصري صحيح؟ نعم. صح؟ طبعاً. هذا هو الغلو. نعم. إن هو بدأ يعطي صفات يبغي أن تكون مقتصرة على وصف الله سبحانه وتعالى. يا؟ رغم إن هو لا يعني لاحظ هو عندما يقول منزه عن شريك في محاسنه خاص المحاسن فقط. يعني يتكلم عن المحاسم، إن لا يوجد شبيه له في محاسم، ولكن أصلاً ترتيب اللغة معتاد إنه هو مقصور على الله سبحانه وتعالى، إنه هو التنزيع عن أن يكون له الشبيب في كل شيء، هو هنا يتكلم عن الرسول في كلمة علامة، لكن فقط لاحظ الشبه إنه هو استخدم المصطلحات والكلمات لا نستخدمها إلا مع الله سبحانه وتعالى، مم. ويبدو أن هذا كان عن قصد لأني هو رجل متصوف وكان درس على إبراهيم التصوف يعرف التصوف فيعني هناك مشكلة في هذا الموضوع وهي مشكلة متصوفة مع السلفيين ذي. أعتقد. يعني أنا خذ من منطقة في مصر في في في حرب شديدة بين متصوفة وبين السبيركراه وطائح الكراهية عمية ودائما بينهم روب شديدة يعني. دائماً السلفيين يعيقوا الاحتفالات الموالد نحن جميع الموالد مولد شيء ما ممكن السلفيين يأتوا يهجموا على المولد لأن يقولوا هذه بدعة، ياه، وهم يعتبرونهم كارهين للنبي ولا يحبون الاحتفال بالمولد النبوي لأنهم لا يعرفون قيمته. فدائماً بينهم مشاكل، فهنا تجد إني السلفي يقول. منززة هذه لا تستخدم إلا مع الله منززة عن الشيء هذا مصطلح مخصول على الله كونك استخدمته هنا هذا غلوه في الله فنحن سنأخذها من باب العلم يا؟ سنأخذها من باب العلم إن أنت تعرف من إن القصيدة في أجزاء فيها ممتازة مقبولة وفيها أشياء لا أخبر إليهم سوف لكن يأخر الفطر وأنا طرأت بالفعل يعني مثلا نصر الدين الألباني كتب شيء ضد هذه القصيدة ودني بزعقت ورد هذه القصيدة عادون هذه لي إيه وفيها بيت أسوأ من هذا لكن أنا حزبتها أنا نفسي أنا تعامل ولكن أنتم كدراسي لا بد أن تعاملوا فرق والله حسنا فجوهر الحسن كلمة جوهر لا تستخدم إلا في الحديث عن الله سبحانه وتعالى فجوهر الحسن فيه غير منقسم وهذه أيضا فيها نوع من الشيء لاني الله سبحانه وتعالى يصف نفسه الله الصمد والصمد يعني غير منقسم <تصفيق> يا لاني طبيعته جوهره لا ينقسم لو انقسم لا يكون إله هناك منقسم يا فكونك تستخدم هذا الوصف الإلهي يعني المرض يوصف بالله وتوصف بالنبي وهو بشر أقرب أن نحن محب ونجيل ولكن هناك فرق كمسلمين وهذه سمة مسلمة على فكرة هذه نقطة لا يعرفها إلا المسلمين نحن نجل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هناك حدوث نقول إن الله النبي مختلف عن ربنا المسيحي لا يعرف ويت لا لديم يعني الن الجزية الوثنية زي ما زي عند اليونان كان لؤة نار ماوزيز ده عندي اليونان في التقاليد الوساني هو إله في السماء عندهم هذا ممكن يختار أي امرأة بشرية يعجبها فيتزوج بها وينجب منها ابن وهذا الابن يكون نصف إله زي هرقل مثلا له سمات بشرية أو لو سمات إلهي هم خادو النظام الوساني هذا وطبقوه على المسيحين لذلك إن حد يتحدث عن سمات وسانية داخل المسيح. اه طبعا هذا حقيت. ده واضح يعني افضل تدخل انت اي كنيسة من الكناسة الكاتوليكية ستجب فيها تمثيل. لذلك حدث في الكنيسة انتصاب وخرج منها المذهب البروستانتي اللي هو ينزح الكنيسة على يكون فيها. لذلك ما تدخل الكنيسة بروستانتية لا تجد فيها أي داعي منه بموضوع تمثيل المسيح وتمثيل الستيرلنغ. لذلك لما ظهر المسيح تازج التهامون إنهم متمثرين بالمسيحيين. يعني المسيح البروستانتي هو شمال أوروبا كلها يعني مثلا ببولندا ااا سويد الدنمارك كل هذه البروستانت حتى ألمانيا نصفها كذا النصف الجنوبي كاثوليكي والنصف الشمالي برستانتي لهم نازعة تنزيهية يبعدون عن التمثيل ما تدخل الكنيسة بتاعتهم تيجيتها زي المسجد كده جردان اي فيها تمثيل ولا اي شيء. لكن لما تدخل الكنيسة الكاسيبورية تيجي التمثيل والناس كلها رفع سهر تعرفوا تعرفه لما يذهبوا عند المسجد <تصفيق> مثلا. يظل على الحديد يضعيه على الحديد ويفعلها <تصفيق> كذا. هم ايضا انا وجدت هنا في الميدان الكبير تمثيل واحدة كل الناس ما تنهور بيتمسح على قدمه ولا ايه؟ لذا يبتجد القدم لامع وبقيت الجسم فهذه عادة موجودة يعني لاحظ هذه عادة شعبية ما يسموه إيمان شعبي في داخله خلال وسنين فيكتو انه هو كان رغم ان يوم متصوف إلا إن إيمانه كان شعبي بهذا الشكل. لأني لديه بعض الملامح هذه بهذا الشكل. يعني افتهموا بهذا الايه؟ بهذا الوضع <تصفيق> المهم هو يقول طبعا كل هذا انا اتحدث عن انه هو يقول دعم ادعاء النصارى في نبييهم واحكم بمشيئه مدحا فيه وحده يعني النصارى قالت ماذا قالت النسيه ابن الفطر انت اترك كذيه لا تقول محمد ابن الله وبعد كده يقول في اي شيء اه انا قلت هو كويس بس انا غير مقتنع ليه لان الموضوع ليس هذا فقط في اشياء اخرى يعني هو البيت تقول من هو بيقول دعم ادعافه النصارى لا دخل عن محمد انه مم. ابن الله مثل ما تقول النصارى ضح هذه الفكرة مم. ثم اضف لمحمد اي صدر وحكم بي اضف اليه ما ماشي, ماشي. ولكن هي المشكلة ليست انه ابنه او المشترك. في حاجات في طريق يعني ادف الحديث عن الله سبحانه وتعالى بتستخدم فيها مصطلحات مقصورة عليه لا ينبغي استخدامها في أشياء يا لما تتحدث عن الذات وعن الجوهر وعن هذه الشرايح ما بتستخدمها البشر يا مستر جميل؟ لا وهو هنا بيستخدم الذات وبيستخدم لقب التنزيها عن الشريك وبيستخدم الجوهر وكل هذه مصطلحات يستخدمها اهل استن علماء في تاريخ علم الوجوديات المهم لاني هو لحظه ونسوب الى ذات يا باقي ده هذه كلمه الذات هذه ان احنا بندرس دايما الذات اس ط بتدرسوها انا اعملها بصفتي عقلي وهذه اشياء مختصر على الصغار بقى تستخدمها مع بشر يعني كانك بايه كينك بقولهه هذه كويس لكن ممكن تقول تقليد وهذه طبعا ليس ط بس ط يعني احنا عندنا دقه ميدانيه حتى لو كنت على انسان ده يدخل الجنة هذا في إنه سمة من سمات الشهق <تصفيق> لأنك أنت عطيت نفسك حكم لا ما ما أضرب أنت بتتألق على الله فموضوع الفرق بين الإلحاد والطشر في الإسلام دقيق جدا وأفضل شيء إنك تبعد عن الحديث فيه يا أفضل شيء تتجنبه لكن هو هنا عندك بسبب نفس الصفات الزاد والتنزيه والجوعر والتعبئة تزلف وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن قطل رسول الله ليس له حد فيعرب عن فيقرب عنه ناطق بثمه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته هذه قو... أيضا كلمة حقيقته أيضا هذه لا يمتغي استخدامها مع الحشر. إدراك الحقيقة نحن عاجزين عن إدراك حقيقة الله لكن حقيقة الرسول لا يمكن أحد عاجز عن إدراك نعرف أنه بشر وأنه نبي وأنه ابن آمينة وأنه كراشي وأنه نعرف حقيقة كده العاجز عن إدراك الحقيقة هذا مقصور على الله تعجز عن إدراك حقيقة لذلك لابد أن نكون حذرين كيف يدرك في الدنيا حقيقته قاوم النياب انتسلوا عنه بالحلوبي لان في التصوف في حاجة دخلت للإسلام من المسيحية وهي فكرة الإنسان الكامل حتى ابن عربي لاندارش المتصفى كتاب كامل بهذا الموضوع موضوع الإنسان الكامل هذا ان بيعطيه سمات شبه إلهية يعني شفه حتى النصارى نفسهم المستشرقين لما بيدرسوا هذا الكتاب يقولوا هذه أصلار مسيحية ابن عربها ابن عربي هذا لأنه عند درس يمكن يوجد نصارى كثيرون عند درس منتأصل بفكرتهم عن المسيح ورد ليطبقها على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا بد أن كل حزبي يفيد حتى على الشيوخ نعم عملت على الشيوخ فقط شيوخ صوفية آه يعطيهم مكانة وبيقبلوا أطرافهم وساعات بيسجدوا لهم في أنا يعني شكرا تغير الخامسة أنا إيه تبدأ بيه وهذه عندها الغلوب في, الملفزر. في, الملفزر. في الملفزر. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله ما هذا يا أيه لا يوجد علامة. لكن الابيات الاربعة استردقة كل بيت في منصيبه. وال... والابيات اللي انا حزفتها فيها يعني مصايب الله. القصيدة السهلة ولا يوجد فيها اي اي مشكلة. لدينا فرصة للقراءة? لا. <تصفيق> في البيت. لكن انا عود لها مرات. <تصفيق> شكرا جزيلا. <تصفيق> <تصفيق>